قل أرأيتم إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكم بضياء مَن إلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ منه رزق مداً إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم ليل تسكنون فيه. أفلا تمصعون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل ونهار لتسكنوه فيه ولتبتغوا من فضله. وَلِتَبْتَغُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ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 ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين